Allāh al-Raḥmān al-Raḥīm. Qulūḥīya ilayyā anhu min al-jinn يهدي إلى مشد فأمن نبي و نشرك بربنا نَحْتَ تعالى جَدُّ رَبِّنَا مَت سَخَذ صَاحِبَ التَّو وَلَا عَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَمَّا وَأَنَّ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنَّ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَأَنَّ لَمَسَ السَّمَاءَ وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لهم ربهم مرشدا وَ وَأَنَّ مِن يسلونَ وَمِن الْقثِبَُ فَمَن أَس الأمَ فَأُولائِكَ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا على فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عنه قُبِيءَ أَحْزَا قُل de en. وَلَ يَِّ وََسول فَإِنَّ أ فَإِمَّ لَ أون رجهًاَّ مَا وناصرا وأقل عددا me